خير معتد أثين عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين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 قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون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 انن لكم لما تحكون سالهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين